حديقين اللي الثاقه واجب واحد ايه يلا الفاوي مثلوا بحايه لازم انت تشوف شو هتقنعها اروح قبوره فيك تقيم مسائل في عند الشتاء الشتاء بيقولوا انت بدوني خليها تقبور بالبوابه انتوا ويا وهك بدي عليه زاد عارف الدرس. عارف أنسي فدني على على الوضوء عليه لازم تعمل زيها <تصفيق> وضوء صافني على ورا بعدين حاول ميل رجلك و طوله هذا بي. محل الوضوء هتا ما اهم شيء واضع الوضوء بمضته برك استرجعني خلاص الاسياء ريال بين او مشغل براديري هذه اللي هنا يعني يعني ومغاسل على الجهه حمشي هتا <تصفيق> و على صفر و ميرنا تقول طلعوا كل ابو ويدي حو مغاصي او فرعون داك بده دعاء اللي في كل كل بتولا اللي في يعني بيه مغاره ولا لها لكن هاي عم يهدى مغاصي حدا لو قدر لفير حد الف الفرو على جهه حقوق فين شو مش خوال والمشرق تجلب التيسير بما توايف الفير فعلوا البلد قبلهم ملايغان او اخريه قالوا ليسي انواعوا هانكي او اخريه فقور خواه يقول اخريه هتا انواع خواه مسئلات انت اسكو اخريه انت تسالي اسكو اخريه منك انت هو اسك معنى يعزيني يعني قدها محا مسئل انا اك حديث هتا احكامك ان تقلوا جرتها صحبحي ما كان يفرمي قاله صريحة قلوا انا ملح ما أدالكم على ليها حيث يرتيب أيها وحلوكاين للجواء والساس وعنوا برير جيها يمانتا وقلائي كتابها إن شاء الله حتى أتهمكم على علماء كتاب وردان وردان ويحمهم وردان على الجدال وعلى الدك دقين حديب ألو سؤال ودك دق إسخلاف قبت كتب أمك مشاهدوا يقولون هجرين بدين مضائف تيدي بخل نصوح عادرته وعيد الهجرين يعني لا كتاب كتابه ونظمه ونصوب عن كنظمه كارغن كتابه وارغنه يعني واه يعني واه مجرابين ممحبين بقى الدين شهر خواه حيال إليه يقول أنك ستقوفين آه. آه الله أبين لكم إليه من إذمي أم على الله يتفترون فينا محاك تغريه أيضا فلا تقول ما خالقين تأيج الأساس وانا انا هون قاعد بايت ما الله الله ثم على الله تستر <سؤال> الى ما ادين اما الهي اعيد انا وحي عنان يسالك هون كنت دغايه نينك وحان جري شي لاي حتى يعني. يعني أطوبك هنا إلا قدها راضا وحياه ملخلاتك الجبلة قدها راضا وحياه هاسبر كيس وحوايا فسادك للنساء إنا بمجهنا مجهنا بمنصينا بفضلك يا الله الطيف ربي السراطة يا كريم وابنى صلوات الله وسلامه عليه وحاسمني بالعليهان من اذانك و اغامتك من اغامتك من اغامتك من اغامتك اجعل يا البينا اذانك و اغامتك اذانك ألي. في اغام الباب يعني تحذودي نفسا نفس ريال معنا طريق عمل يعني اسكو حجي من الهدانك اي اقامده انت اضحيسو نفسا ويهان معنا وقت ويهان اجعل يهان حتى انتي او يغضي المتوضيء من كويس غاضه ايو انتي اسكت حاجته حاجة في مالي حصلنا وهو يعني أصول ولماشته ويف ويفرغ أن تستلح بحوال الآكل ومعنا أستماسه وعناه من أجمل بعامل ويسير في مهالين أصول ولماشته حصل أصول ولماشته تاس انت قولي حياة سؤادانك عظيمة لبعذوري نفس القيال معنا وقت الويل. نفس أول جديد من نفس نفس أولا أنا ساعة أولا ساعة حل سعم وقت أولا وقت أولا وقت أولا هل أنت لأي أقيمة نفس أولا أنا وقت أولا لحلوكي زمن الحجلي. ومحا وا تنواب شيئا و قد انت لحدح جل حتى الى حتى يقضي هنا ان يقضي الى ان يقضي في السرمات و معنا استغفر المتوضئه او متوضئه في مجاري حتى يقضي في السكر الى ان يقضي في السرمات وقت اويان المكتمه المتقول دونو كيوينس نهايه بالنسبه باللهوي حاجه سهوب حاجه نيسي انت تكلمني انا وثقت انت تكلمني طلبه وشو دي نزله بيتي قربي على فيد اسم فيد اسمه يما شو محل ال ايال في مهالين واليل في المن أنا أدي وحتي لا تعييي أدي وحتي علينا أسئلين وحتي أستويني مواي مكالويني يشميني مواي أدي وحتي أسبحي يميني وأدي وحتي على الأسل السوء يعني الله قد بجهة ملويني ويفرغ وحتى أن وحتى أن يفرغ إكي سكرمزته أن أكل وكي وحنايي لا أن يفرغ حتى هذا بمعنى إله وإلهان يسروا أنت أسأل ما يشتر الآكل في وحناي من بعاني من أغل بعاني نقول لي لي في مال حسن ما أنت ما يشتر معنى أنت ما يشتر نقول لي هل يسروا أنت أسأل ما ثم أزيسة وحاله يعني اذن غوا مريد على الثنايا دي اختي واو يعني واسعي هناك هذاك باغيني نضى الى الحدود تفصيل اسدليو معنا غدر وانت لو سونشايي لا صوب خراه لدليو اربعه انت اغبل و واسعي كله شو شو كان هون في <تصفيق> تيسكا لا مبسوط تيسوا لازم تسكر مبس على هذه الانتظار فيه واحد انتظار فيه واحد الانتظار يعني مخطيح وحضر محبط انا ومنك تطي اذان الغائبين العراق اذانكم حل امداد يعني أجمال انت لا لو قد ما له وي شيء انفراد اكثر شيء اذا في ما دينال بنرين توه ني غير يدل اسمه ساي قدر تتشقر روايان انت سواء حديثك اكثر روايه هذا هناك لي لكن سواه طغن اصلها وحديث فمذاهله والى والنبي هذا الحديث كله في امن مطبوعه يعني بين أعناني ورغمتي قدر ما يفرغوا لآكل من أجله خدركي عني فالعناية ونت إسكى لما يشتوا والشارب من شربه والمعتصر من كمير إشي يدغل لقضع حاجاته يتم مخشوق يدروا تحاجي إسكى الغزايا حديثيا وحاكمتها دنيا أكي هايو انت حديث وايا بإبراهين يعني الشارحة من غار يعني انت, بحنا كل انت, انت او حس هذا معنى كلها انت حجم لها عين وهل يحريني واختي عد الظلال او ضف شوق عمان ان بتسوي كل هدا انتظار حد الانتظار الهائل انت وهواء اكثر برد هو اذي بذرات افضل جوات من لحظه ظهور هذ الانتظار وحراس وحوايه وحمانه في جراء اخت الفضيله واخت الوفاء واخت يعني عبد واختي جواز مع الكراهه واختي جواد انت تقول لي حداثه الغلاء وقت الانتظار على جوه هاي وحوايه واخت الفضيله وعجيز احكامتها لقيسة حواشي الله قرتي شروح لبركي دوات عبتين هادو الانترار كان رسوبي هادوية الكاسو و ارطاي بها محيّلي فضولة دي لحلال الروي هادوية و اخيديوه تدوغت الانتراج هادوية و ابيعي رضينا ما ينسك اختجوازها فضول عيسة اما اختجواز مع الكراها اختلط لها في جركة الطضوة اختلط لها اختلط لها مغربك بس كالهيسي وحيا فقال السواء انتا صوائي معناها هدثنا أبو طوديا انتا من المخص يسلح اتاوي يعني يحكي اتاوي بلال يا بلال اجعل اجعل, اجعل يا بلال بلاله اصاب مادم عاين اصاب حديث صريحة عالتهم او رواي تلديها باعي غير كي سيوريين بسم الله الرحمن الرحيم يا رب انتم اقموا الصلاه والصلوات اللهم صل وسلم عليه صلاتكم صلاتي اخر كهي تعودا بها في الليل اربي قدرك يا صلاتي وترش يا لا اخر الصلاه اخر صلاهكم صلاهي تاو او بالليل عاودي الدوكه يسين بالليل عاودي الدوكه يسين تراد عاودي الدوكه يسين اخر ثاني وحات في هشام ذكرك يا لا حنا تهدد في وحرق دنبيت السنين ويطلق دنبسي يا لما انعهين اثر اعهين لحنعهين حالكة في صدح وحسا ودرها تضوى تريد خلق تاسو عود فيها صلاة الودري العوجي داء ودري ييلة معنى صلاة الودري يعني فييلة يعني صلاة الاخر الليلة فييلة هاي <تصفيق> <تصفيق> صلاة ملك صلاة دي تقوه ريسو مغرب كيواه ايضاً غتري ومايك وحان ناسي باي ام ناسي باي ام ناسي باي اخر كيدي انا غتري اول هت. الليل اخر الليل انا غتري لا سالحمد فارتا غتري امر كيدي اد اخر الصلاة تكون غتري أبي حنيفة صلاة الوطري عرتيسي وذيوب أكتبت واجب أسكي أمرتك قوطرها ابي حنيفة حقيسي واجب أسكيحي إنها مشافية عرتيسي وعرتيحية يعني سمع نحوي دليلها سلاة الليل عدر لحصي الليل تهجد واي سلاة الليل تهجد إذن واجب معه شابعي تيسري وحاء مكاني السرعي ليل وجوب يمضى صلاة الليلة يا آلهي أغروا صلاتكم بالليل صلاة عوضي عوضي عدو قيسين يعني وطر فييلة أنا وعسني يعني أنه سواء سواء وطر وجوبة سواء بعمالي امام شافعي الميز لي واجب معه محيلي صلاة العشرية وصلاة ميلة والسنة غير واجبها واجب الاهم واتفاق اتفاق العلماء واجب معه تحديث السنة واحد اخر الساس وكوله واحد حديث قال ليه امام يوتر فليس من مواطر الدفنين ان ارامنا بيتها معناه وحوائق من سنة غانية وغاءها يمعها من سنة غامر الصلاة يمعها حال إلى آخره إلى آخر الليل صلاة القدرة وعلى نتائي السعديد يعني يعني أمر ساعة ونوية الحمد صلاة القدرة آخر ليلة نجيبه على آخره في اليوم إلى آخر أفضل نيكي انا سوكايه اسو نام نيكو حي الصرن افضل الطهي نيكي انا سوكايه اسو اما نيكي سو هون اول في اسكتوت انا فرمريو في عام نيكي نفس كل سنه انا اولي اسوطات او نحسع تروثا سيسا تتوقع كمان ان تاسى اعمال نيكي سوكايه نيكي اسو او اسكعي كرو او يعني افضل او تهي او يعني او او او انا اسكعين او ابو البخار اسيد عمر كانا حول بدن حديثي مغارب مالكالك وفاك اهنين حديثي حديثي هتقر عن كهين وطالع عنها وان يتشينها فالسلس الابو خالي عمر او كان حول بدنها وطريق حديثي اذا جدا يعني مثل موضوعي هوو مارتيز انا اسكعاي هوو زي يعني غاساي هورمرسك افضل هورمرس افضل بس كيف تقول لي هاي عن اوك تقول لي اذا صارت غتر اسقف احسن انت سيحه من باسكت بتبعد الساعه العشاء ماذا انتاسوا يا واحدين ذي تاسا أخرى مسلم قالوا عدي مريك وشيري حديث سبحي عسلم ما خاف على يقوم آخر الليل يكي وحب صباح ان آخر الليل اسكعين اهدو كثارين فليوتر اوله اول كيسه اول ترقى ابنته نجموية معنى كي بمعاني ان يقوم آخر يو فليوتر الليل محايلة فإن سلاة آخر الليل سلاة الليل آخر في آخر في آخر سلاة آخر الليل في سلاة ديسي مشهودة تقولوا مركة عاية وهاية. تشهدها الملائكة تشهدها ملائكة الرحمة ملائكة الرحمة مركة مركة أشآة أو أحد على كل حال يعني يعني حديث, حديث تاني تفصيل هذا تحصيل اها وحلوه منضاله مثل فاضل حديث في وصاني خليلي وقانوني لخليلتي وحافي بردان من الله انام ناسعا إلا, الا على وقت من جزاء وقت الدكتور على كل حال نحب منورنا حديثك إلا وحضرين صدح إما ورين وعمر كالسجيه واي وعمر كاله ودوكي وحضر ما حبي حنيشة فلوه <تصفح> <تصفح> يا أحسان يعني وحستاذ بعد ذلك يوحيب وطريا معها وحادي ملاي أفضل الصلاة اللي... صلاة صلاة بي عبر الدكتو وصفر بأنهين وصنة وطريا أفضل البضان بن صلوات الله وسلام عليه وعلى آله يدرون ان الله ثم واه ائمته الطيبه ائمته وائمته هم امام ياركي حيامكم احياكم خير شاء معناها قوه امام لنفع وصلاة بني جحايا ووضع دلكه امام المثل عياث امام فتي من سي وحات تقيه في احياتي حياتي امامي مابا اورمريا صالحين كي معناها كل مو بالان شاد في سيعم او في في فضل في سيعم او فضل الضون تطب الفروع على وسعدي تطب الفخي على وسعدي نهاية شرحية الكيسية يعني فلاش كلها عدين محايا لي منك إمام طنقها صفات طبن ألقى رواحين لقى دي دولي معها دي وعليه وقلاهي وواي دولو عيلين أمانه مع مالك واجهي لجري واجهي لجري إمام يقاد ادغا او مروعي سي او امين ولاء ما ولاء الامانه من الخائن هنا غوا من كل خائن امانا للخائن اكو دغدغه من فضل ما عين امام يالك لو حديث قالوا راكم فانها امام مما أم ما إم إم مس فانه ما امدا طاقرون وحتكم يعني وي دو فرسيال في ويه وتفر قوت وتفرسيال في ويه وتفر زباله لو ارقى حاله بهو هي مي قابله ما رح مركي ولا لاي ما في حاجه للرب او للحلمي هاي معناه اورسيت كي اوريال كولا بناي و اوريال كانه ايه فانهم هم مياك و يعني او يعني الفرق بين واي معناها هو واي وهي يعني هو ريال يهين ريال كي واي كما بينكم وبين ربكم ربي يؤذيك لدعيني وحقيقه هذه وافيغا يعني هو ريال وا هو مردو ومد إلى الله ومد إلى الله معناه سميك المتوسط قال إله يعليه رب خلقه جيس الله لحلقه جيس الله ومدى إله إله إله رب جيس الله يعني وحيويه ومده ورياليه إله أخيارك وفدقان الله وفدقان إله ودرسه من ماركا نيكا متوسط كا او هرسيت كلما او دريد ديشي دي فرأي نغطوب اقبل كنه ولو ريزباني حي كسا او دو دي دي او دولانشيش لو ريزباني حي ان دريد ديشي فيعن او قريسي او من او عادلة او صالحة او تقية يعني دريد ديشي ارجال الغبور كسا دريد ديشي فاقبل فادي الله جيئا ثلاثيسي تاسع الله أبوناها يعني رحمة الإله شون فادينا في قلوبهي يعني صمد إلهين خيرات إلهنا سو الدريق المختجين تأكوشبمان بدك قويرتو وقرفوا لأكوشبمان أدي إمان كالصفة أسوتو وهكذا معنا وعلي راه جماعة الله دورتو دولتو الله دورتو وهم كن عزلها دورتو إنايه هرمران بناها دواروين بسك دواروين مالها مركي لأول قل مايو إنايه هرمران ولو دورت وبدلي لها مركي لأول روحة الحاجات من الناسك مركي يعني إلا هل روحة وحوايا لهلي خليفة المصطفى صلى الله عليه وسلم من خليفة نبيه المنزل ام الله الخليفة دي سوا معايا يا ولي قولوا اسر امامك الواسطة الواسطة لحدها دواي الافخم قولين قائد مريا احايا واسطة الافخم مريا عليه السلام غائد الاعلوم احا الامام يقدمه هو. هو امامهم في وفاكتي في الدنيا امام كوريا في صلاته فالامامه في بعده للاغرب يا اس الغربه لامامه بعدي في في قوه السنه حتى اولاد ديش اشرافه اللي قرئ يقول قرء في الروم من مثل الامثال مراتب العباد يحوي وعلى منازل بني ادم في ذلك مراتب تقول فأخرى يسوك من هذه المعرفة بالله هو إلهي الله الإمام بلالليل معه ربطاس خلق جميع هو أي كاليهين في ذات الله فإلهي ذاتي فعارفه مغامر رسل والأنبياء واسرين الأولياء أوليك وعليك وعارف بصفات الله المغام الخيار المؤمنين ومؤمنينك وخيار المغام كله مركب نك أول عنيد عارف سفاية الله أحب للمع يعني أنك عزا مرعيسي وخيار المؤمنينك ومؤمنينك خيار تودئة وهذا أسلاء حقه وحقه مبارك بالتقدم ورمارك بالإمامة فعزا إمام مصحقه وصالح ورمانيه مجبن سمعها في الإمامة العجل آلها ومريّة نكي على الفاسق نكي فاسقة وعلا ومريّة <تصفيق> كل رقم الزانية ويعني وانت شي جيني فاسو على مور منها نكي عادل فيها أولي يزيني وطغطي وحرام إذن هذا الدراسة إذي الشيعة عموني فحيلي من عاجل اهان امامنا احسروا حديث ياني يا خواهين اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفدكم في فيما بينكم وبين ربكم وبين ربكم ايوه شي ادهاي خطا السلاة دي إيه فأي إيه امام ايه فا اخوز واعدال من ايسور من مجلائس امامنا خايا مسائد خودي فوحة على ابو دكاني الى عديتي الى تستر خلوا خلفكم مسلم مسلم لكن امامنا ما ولا امام امام دل والله مشى امام خيبري زهع امام تفسر سراد ولحرها هاك امام ابو زيد العادل تسوي كفصي ان قصور بعند زين ان سوق بال ضد ان خمر السعالي والهي تعزاي وحال يحجيها هاته عطو حيوها سنيح حدي أسئل عادل كأس خبتان في الوائل المضوذي لما قدي أس خبتان وجورها حال يحجيها أفقها لك علم وفقيئات ويقام وصل عطو حيو كاجي وحكا ستسايح معاكو حيوها ثم الأغراب وعطو حيوها ق اورك هي كم اخرجت اؤ في عن قران اخرج في في كم في عن وهو عن علم القراءه اد وغان حروف والبحقيات فيهاو كان قرانك على ديجيده ما يعني ديجيده من صوتك كلي ماك بسو مالك وخاصت بالذهاء تقول او بالذهاء الايم او قلت خرجي شو مالك اورا قران عرب اورا قران هجم اورا اور حلب اضا اور خان عد بني ثواه وعرو او حاليرا كم احرس او كان حروف ولب حقيد سيهايو حرف ولب حقيد سيهايو هذا او حدا حد اي سكوبان اسب رب غارين بما هي في ماضي يا له في ماضي وعلاه مرها وعليم كأسو حلال ورمريا شو حلال مريشة بضان على مرمريا حدّي حدّينا مغيسي او ورعيم بضان إسكهما دين وإذا ما طلعني إماء ليجئ للإماء بإليه وحاله ورمريا كإسلام مدقصه هو لما دولي حدّينا حدّينا حدّيث هو إسلام إسكهما دين فبعا أولا قساة جدد فإسلام مهجين جونسو حرمريم هو قال قال عمر ماكتي ادعوين كان غمان معناه في الجنيد رمضان قال الجنيد كان غمان قال الجنيد كان غمان الجنيد رمضان اغرى غرى حلل المجلسين هذان اصبحوا بالاسلام وجنيكان هذين يا الهرمري عدتك ادعوين للمة. للمة. للمه عيسى هذن الجنيد كان غمان قد اوين انت وحال عمرك او مصفيعا هو تصفيعا على المريا يكون سبب هو ما يعسؤ في عن حدنا يعدي الجزء تمام يا لهرمريا دائما لميله حد محليله كم يعس في هو ويعني او ماقدر ماق في من او يعني شاف في عن بك قوام احسنه بهنا الهراء ورفعنا على تدبيره لهي هاذي اللي عند انسان الصدق منه يعني من هو مغعيسك هو يعني مغعوين وطن هو يعني هو لغحاية التقيوية لليها سالفواية لليها وذلك كله في رسعه اتقوان في فيعه اتقوان مكاس على الرماريها حدية جمعي كرهوان انضف على الرماريها انتو دي جئيك انا او دودي سليز ان الله يالو فا او نبيه بالنضف حدية قرب حدية او نبيه بالن كجين انت رمضان صوت في عن على رمريا هدنا جي في كجين رمضان كاو صوت فرح على رمريا كانت مروحي لي كاو ما فرح داون هدنا ما ما لكاه كانت صوت و ما فرح حيلي وشغل جسمي دغري لي باس كاصو جوش كذا عيد است انا الان ما شو شيء اللي ما شايف حياه ما شايف عيد ف الان على كل حال امامو حالا رواه من امام ما على رواه امورته ومخراته المؤكد واتوارث لدايه مغايب لسه شويه بالليل ديالو وحياله هاذو ما عرفت دقته او عيالتك اللي هنا وحي اي قطعه خشاشيغان او كان شي غيان كديرها امامو حالا رواه حي عيال وحكاوي شي غيان حتى عيالك وعايل ما وعلى اتوارث رؤى رؤى دي سنه دورات مرؤه الحواده و متاهيل مرؤه الرداء قد يبقى يعني دابيو ارجون مال كلام حق حن تعاسه منا غاب شيء لو نطلع قلي و شيء في امامك وفي امامك ان كنت تقول دائما حش وجاد وعشر دروس جليل والله ملجلين ولا فديسين محايل مرؤه الرداء البهجيري و هي مرؤه الرداء نفس الديره مرؤه لذا اتوالا لاتوال عزويش هو من يعيش وحشيك وفينا ولو شيكه فتره وفي غايه في برو باللماء محاله دم بدادي ضمان ضمين وهو امام الضمين ضامن وبامن والمؤذن مؤتمن النبي ملينا على الامام ضامن بعد تمام وبلشه ودوبه بان لقداء بيد الماء اسم الشمال والشرق الاسم والضوا محاله في ايديا هذه ما كانت تفرجونه شيش اضوار مرسل تايش بقول ياسلي هاوزنه الاحترامه لويني اصلي يا الهواء لويني اسويني يا الهواء ما كانت اسويني اصلي يا الهواء وقت